Ziyana bi chnadiq ya tbiq Ziyana bi chnadiq Wa القطه تدور روح لك اغاس <تصفيق> <زيانة بتنادي. تصفيق> <معركة تصفيق> <بي. هو> <تصفيق> يا ناديك يا ناديك الله بيك وان صار طاحتك هو هينطى تسمع الخير اجي الخير خالي جات من هديتك قوم يا ابنو بارك الله بك زيانة يا <س ornamenting summertime ترجمة> <ترجمة> <physic> انسان لا يكفيك يا نذي النعدي يا نذي النعدي وان صار صاحيتك وان صار بارك الله بيك جو شيخ عبد القه شبع انت رت حيس يا حسين وقال باشي مال خير انت يا وين عينك حاي الخاني جات قوم يا ابنهم الله فيك نزيعه تبارك الله بك الزيانه تاعك وين صارت طاحتك وين او عيد اخوات كرام حاشي مخوات انسى تلك النواب الظاير يمه الحالمين اتنا ديما هو امي اجرتني الحالمين go umayya atna umayya ana bitnaadeek ziya naati wamthal layat yibarak وان صارت طاحت بارك الله بي قوم يا ابن عمي في العال جبر امخدار يتحي ربات خدروم هاي او اشرب الخيتا شلون طال عليك يا او بقول They'll hate <تصفيق> والمثلث فيه هو الهي الله بي زي خدمغاث ممنون قد اومي ازاي الحال la no. طمبارك جواب رحم الله عليك Go Zi.